وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم فلا جناح عليهم أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن فَأَحْسِنُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا